Allahu akbar wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an En daarom الحمد لله ينصر من يشاء أحمده سبحانه على السراء والضراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل ذو الفضل العظيم والآلاء وأشهد أن سيدنا, ومح... وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله امام المرسلين وخاتم الانبياء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الاطهار الانقياء وارض اللهم عن صحابته البرره الاصفياء والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم العرض والجزاء اما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وانيبوا اليه ولا تعصوه أيها المسلمون إن رصيد الإيمان وزاد التقاء وصفاء المعتقد يورث صاحبه توفيقا إلى إصابة الحق وهداية إلى بلوغ الغاية من رضوان الله والحظوة بتأييده ونصره الذي ينصر به من يشاء نصرا تبيض به وجوه أهل الإيمان وتعلو به أقدارهم وتستقيم به أحوالهم وتطيب به حياتهم ويبعث على تذكر أن النصر من عند الله وحده كما أخبر بذلك سبحانه في قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إنه النصر الحق الذي لا خذلان ولا خسران ولا هزيمه معه والتاييد الرباني الذي يؤيد به من يشاء كما قال تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء فان شاء كما قال اهل العلم بالتفسير ان شاء نصر من استجمع اسباب القوه الماديه في العدد والعتاد كما هو المعلوم من سنته في عباده وان شاء جعل النصر حليف الفئة القليلة المستضعفة التي يدل ظاهر حالها على أن انتصارها على أعدائها من ضروب المحال كما قال عز وجل على لسان الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم من جند طالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلم تضر القلة مع نصره لم تضر القلة مع ولم تغني الكثرة والاغترار بها مع خذلانه كما وقع يوم حنين كما وقع يوم حنين حين أعجبت المؤمنين كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا. فلم تغن عنهم شيئا ولم تحقق لهم نصرا فالامر كله لله وقد جعل سبحانه للنصر اسبابا ارشد اليها وحث على الاخذ بها عباده ياتي في الطليعه منها الايمان الصادق بالله تعالى وتوحيده وافراده بالعباده بصرف, أن بصرف جميع انواعها له وحده دون سواه فجماع الدين كله أن لا يعبد إلا الله جماع الدين كله يا عباد الله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد سبحانه إلا بما شرع لا بالاراء ولا بالاستحسانات ولا بالبدع المحدثات التي حذر رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه من سلوك سبيلها وأن يعبد الله بها وهذا يستلزم كمال الثقة بالله تعالى وتمام التوكل عليه وصدق اللجوء إليه وشدة الضراعة والابتهال والافتقار إليه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين التقى الجمعان فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف واصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فإذا نصر المؤمنون ربهم بإقامة دينه وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه ونبذ التفرق والحذر من التنازع والصبر والثبات وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا عند اللقاء كما أمر سبحانه بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا, ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين إذا كان هذا هو الحال لدى أهل الإيمان مع ربهم فليستيقنوا بصدق موعود الله لهم بقرب نصر الله لهم بعد أن تمضي فيهم سنة الابتلاء بالتمحيص كما مضت, كما مضت في من سبقهم من الأمم كما قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وكما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرد رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو محمر وجهه فقال, قد كان فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله, والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وهما وعد رباني وبشارة نبوية يستيقن بها المؤمنون يستيقن بها المؤمنون حقا ولا يرتابون في حتمية وقوعها مهما كان لأعدائهم من صولات اجلبوا عليها أجلب عليهم فيها بخيلهم ورجلهم وعدتهم فإنهم وإن كانت لهم الغلبة حينا من الدهر فإنها غلبة غير مستخرة ولا دائمة أما العاقبة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 أما بعد فيا عباد الله إن إدراك المؤمنين أن النصر هو من عند الله وان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته جعل موازين القوى لديهم قائمة على قاعدة مختلفة عما ألفه, واعتمده عما ألفه واعتمده غيرهم من موازين لا تستند إلا إلى الأسباب المادية التي لا تقيم لغير الكثرة في العدد والعثاد وزنا وإن إعداد الأسباب وإن إعداد الأسباب أي أسباب القوة وإن كان لازما لا مندوحة عنه قد أمر الله به إلا أنما دار الأمر لدى أهل الإيمان إلا أنما دار الأمر لدى أهل الإيمان والتقوى إنما هو على الطاعة والمعصية ولذا كان مما استقر في نفوسهم أنهم إنما ينصرون بطاعتهم لله وبمعصية عدوهم له فهم لذلك يخشون على أنفسهم من ذنوبهم أشد من خشيتهم عليها من عدوهم وحين يتأخر عنهم النصر أو تحل بهم هزيمة فإنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة فيعدون سبب ذلك تفريطا في جنب الله او تعديا لحدوده او مخالفه لامره وهو دليل ظاهر وهو دليل ظاهر وايه بينه على اثار الايمان حين تخالط بشاشته القلوب وعلى التوحيد حين يكون الاساس في مسيره الحياه والعماد لحركتها والروح والروح الذي تسمو به ويعلو قدرها فاتقوا الله عباد الله واطلبوا نصر الله بطاعة الله وصلوا وسلموا على خاتم رسل الله فقد أمرتم بذلك في كتاب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي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 السلامة والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا من كل في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك أن تكفينا أعداءك وأعداءنا بما شئت اللهم اكفنا اعداءك واعدائنا بما شئت اللهم اكفنا اعداءك واعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اننا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اته نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم احفظ المسلمين في كل ديارهم اللهم احفظهم في كل ديارهم اللهم احفظهم في مصر وفي بورما وفي فلسطين وفي سوريا اللهم اكتب اجل الشهادة لقتل المسلمين في سوريا اللهم اكتب أجر الشهادة في... للمسلمين في... في سوريا وارفع عنهم الضر يا رب العالمين <تصفيق> اللهم انصرهم نصرا اللهم انزل نصرك عليهم يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين وقهم جميعا شر الفتن ما ظهر منها ما بطن يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 Aan akbar. Ashhadu قيم صفوفكم وشدوا الخلل أتم الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 لإله في قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله الله. سبع رواه لمن حمده وبا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر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 سبع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. Oh السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياد الجلال والإكرام. وهكذا أيها الأخوة المشاهدون في كل مكان نقلنا لكم من المسجد الحرام شعائر صلاة الجمعة أما المصلين فيها فضيلة الشيخ الدكتور أسامى خياط تحية طيبة لكم أيها الأخوة المشاهدون من هذا المكان ويتجدد بنا وبكم دائما على طريق الخير هذا اللقاء وكل لقاء بإذن الله تعالى فيه خير للإسلام والمسلمين عبر إعلام المملكة العربية السعودية وفقه الله بإذن الله تعالى هذا مشهد علوي وقد انتشر المصلون بعد أدائهم لصلاة الجمعة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان معكم في هذا النقل من الصوت زملاء عبد المعين أحمد برقاوي محمد عبد الرحمن عيد طارق ناصر المالكي ريان عبد الله حمزة سلطان محمد العمري Bismillah al-Rahman al-Raheeb. Alhamdulillahil-Ladhi azal ala abdih al-kitab wa nam yaj'al lahoo aywaj. Qayma liyuzrab. Sanssoucians, diepgaande jongeren, diepgaande jongeren, diepgaande jongeren, diepgaande jongeren, diepgaande jongeren, diepgaande jongeren, diepgaande jongeren,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 إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا على آمَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا Toma, bracht Nahu, l n l m a i j l p z b we zijn er niet in geslaagd Weer op dezelfde manier om te En dat we Looi laat u niet met Wa zij niet aan Allah geloven, maar aan een ander Fa en ilal zijn Lijken we niet meer te vergeten. We hebben het ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقودا we nulblieven zat de en